سب الله علي وعلى الصابي وقلت أسلم كثيرة الرضى من أرض الحديث كتاب وإن أصدق من أرض الحديث كتاب الله المخلد هذه هذه محمد سب الله صلى الله عليه وشرف الأمور بحب سائرها نكون على الاشتراك غير بأن الكثير منا لم يحضر أول محدد أحد إذا كانت الأخوة هنا فينا من كتاب الدكتور عبداللهي بالتحان الدكتور أحمد التحان كتاب تأثير المصطلح الحديث تأثير المصطلح الحديث هو إذن على فين فينا وتأثيره احنا كنا وقفنا عند التعليقات تصفح في الحديث فينا سأل أحد أول أول, أول. كل حط الحط التعطي على كثفة كل حط التعطي على الأرض تهدل <تحدث> من الهنوب والتبشار فأنت عادين تحكي له جهاز ولا نهدم نهدم مع أنه مع. لا ما ياخذ هو المعنى ليس يتمن له ولكن فعل سبحانه تعالى قبل ما نتعرف للمعلقات في الصحيحين يحسن من أن يتعرف على الحديث المعلق ما هو يعني احنا نتكلم عن الحديث المعلّم هو حكم الحديث المعلّم طيب إذا كنا نتكلم عن حكمه طيب نتعرف عليه هو الأول مش كيف أنه؟ عشان نتعرف نتعرف الحكم نتعرف لحكم معلومي لنا لا الحكم شيء مجهول كطير في الهراء والثمك في ما يبتع بيه الحديث المعلّم هو ما سقط من اثنانه من جهة المصنف؟ راو فاكثر حتى لو سقط الاسناد كله الى الصحابة. هو ما سقط من اثنانه من جهة المصنف راو فاكثر حتى لو سقط الاسناد كله الى التابعية او للصحابة او حتى الى رسول الله. صلى الله كان يقول البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل البخاري أدرك النبي كان يقول البخاري قال أبو بريدة. هل أبو برك كان يقول البخاري قال سعيد المسجد. هل كان يقول البخاري قال الطويل. هل كان يقول البخاري قال لحمد بن سعبان هل أدرك؟ لم يدرك نعم يقول لم يدرك كان يقول البخاري قال عشان بن عفار هل أدرك؟ ف... نعم لأنه أدرك عشان بن عفار وكان المشيخ هل تخذ الكارتنا؟ فالتعريق أن يسقط المصدف وإذا كان لك إيه هو أن نسقط راوم أكثر من نبضة الإسناد إحنا كنا في كده في الحالة الغريب والدعيين إن نبضة الإسناد هو رافض قدمين مستحارش يا مرده فأنا إذا و لا مشاهدة بالصراح أنا أقول لك أن يسقط راوم أكثر من مدى الإسنات من جهة مين؟ خدمة من جهة المصنف يتقيد أهداف مدى الإسنات من الجهة الأخرى ولا لا لما تيجي تيك إذا تنشى هنا وتيجي من القيزة تقول بسم الله ده أول الطريق ويبنى اتباه من العرب بقول بسم الله ده أول إيه؟ ده ما بدأ وده ما بدأ من جهة الشرق والغرب أو الشرق والجهد صلاة شحة أبو الصلاح لما أقولك من جهة المصنف من مبدأ الاسناء الواسكت يعني معروف ان هو طبخ للصحابة لكن لو قلت لك من مبدأ الاسناء من جهة المصنف تعرف ان هو ايه؟ ان هو شيخ المصنف او شيخ وشيخ شيخه او شيخ شيخ شيخه. شيخ وهو الاسناء كله كما قلت لك لو قال القخائيه قال صلى. الله ان هذا الاسناء معلق معلق يعني ايه؟ يعني فيش اتصال بين المصنف أو بين القائح وبين النقول عنه هذا الكلام وبين نقول عنه هذا الكلام هي جزمه تعليق زي في بالهواء كده زي التعليق لما تطير حمامة في الهواء هل بينا كمير الانتصاب هي تعبق لكنها لا مطارق وينيقض بينا كمير اتصال فيقول هذا تعليق يقول هذا تعريف انه متكون بينك وبين ما تكنه في تصرف او بينك وبين ما ترويه في تصرف كده كان تعليقه ولا بد ان يكون لا بد ان يكون الصفه من جهة المصرف لان الاولي هي مستفاد من جانب المصرف لم يعد ذلك تعليقا قلت انك انا في شيء انقطاعا او على ارساله لا ان انا لو قال عمر ابن عم عزيز ده تعليق انا مش تعليق عمر قال مش معاش لكن انا لو قلت عمر وانا ما اسمع منهم فهذا تعليم لماذا؟ لان انا حذفت شيوخي انا حذفت ايه؟ شيوخي انا محذوخ من الاسنال فكل من حذف شيخه وما عدد اللي عدد ايه؟ دخلت بار عجالي. المخاري المسلم على يمع رحمة الله تعالى قد رواي الحديث الأحديث المعلقة في ضحيفة. البخاري اكثر من هذه المعلقة. يعني رواها مكثرة. اذا هو المسلم صدفا عن مقدمته صدفا عن مقدمة. روى أربعة عشر حديثة معلقة ودافتها قيلة. 14 حديثة. 14 حديثا معلقة. اما البخاري فقد اكثر. البخاري قد اكثر من المعلقات في صحيحه. لماذا? ونعمل سؤال مهم. لماذا اكثر البخاري من المعلقات في صحيح؟ لو عرفنا الغلط من تخطيف مسلم للصحية ولغضب من تخطيف المخلص الصحية لعباننا البخاري في مسألة إيران المعلقات في صحيح إذا ما مسلم كان ينوي كان ينوي فقط إسناد المسندات إسناد المسندات أي أن يجعل هذا الصحيح كله مسندات ولكنها طورة اضطرارا للغاية هذه الأربعة عشر الحديث المعنى بعدها اللي البخاري غير كده اللي البخاري اهتم بتراجب الأبواب بتراجب الأبواب لأن قسط المقابل لن يكن عنده ولا ترشده هنا على مطاب الكتاب كله أما بيه ذلك الام النوم. قال باب الإيمان يمت القص. قال باب طهارة النجاسة. قال باب الحي. قال باب كذا في الحيب. فمسألة الأبوام مسألة في الأبوام هي من عمل الام النوم. لا من عمل مين؟ لا من عمل مسلم. أما دراجب الأبوام عند البخاري احنا ما هي من عمل مين؟ البخاري نفسه. ولذلك أحيانا الإمام البخاري الإمام البخاري يضطر إلى أن يجعل نفذ حديث النفذ أثر ما يقوم على صحابي هو بعين فرجمة الباب ومعنى فرجمة الباب هو أنه إمام لما يقول باب العلم قابل القابل والعمل هذا المصاح أو هذه الجملة تسميها فرجمة الباب فرجمة الباب فالذي صنع تراجب الأبواب عند البخاري هو والذي صنع تراجب الأبواب عند المسلم لما هو من؟ الإمام النور وأنا أقول لك أن تراجب الأبواب أحياناً الإمام البخاري يصنع أو يجعل من قبل تبيع السلام أو من قبل الصحابة أو حتى آية بكتاب الله يجعلها عنوات لترجمة بيب لترجمة الباب فالمعلقات التي الخط المخاري معظمها في تراجم في تراجم الأقوال معظمها في تراجم الأقوال وكما قلنا قديما ان المخارية والمسلما عليهم رحمة الله قد قسم المعموديات التي جرت في حيده إلى أصول وشهادات أصول وشهادات فأكبر الوصول التي مراها البخاري بوصل في كل ده إن ما هي من المسندات التي على شرط البخارية بوصل مالا؟ يعني دلوقتي لما أنا اقولك ايه؟ انا اتقل في الموضوع الكازن هتكلم في الموضوع الكازن ولما اتقل في الموضوع الكازن ده أكثر الموضوع. موضوعها تقولك اولها من اولها على الموضوع. بخلاف لما حدث المتفق عليه أو قال الله كذا، وقال رسوله كذا، فيكون قال رسوله هذا من أصحاب الحق. معنف. يضع لي، أو بنقله على كذا كذا، وبنقل على رسول الله لحديث مستبق صحيح، تكون بذلك مسألة قد مرحب وتمت، قد مرحب وتمت، وقيمة فيها قد جاءت. هقول لك ذا وقال كلان وقال الله. نغذب نفس الكلام دا. نغذب نفس الكلام دا. ففي هذه الحالة هكونه. نعم. طبع. بالوقت انا عايز اقول ان في فرق صرق. بينا. لماذا تكلمت في مسألة بكلام صحيح. ثم عقبت ذلك بكلام ضعيف. هذه الصلاة اختلفت عاما اذا تكلمت في المسألة فاحتجت فيها يا حبيب طيب. ففي الصلاة الاولى تكون المسألة قطوة حد بما صح. ولا يدروني بعد ذلك لا يدروني بعد ذلك انا تشهد بكلامي ليس على شرفي او حتى ضعيف. لماذا؟ لأن هذا الكلام الضعيف ليس هو البطل بالمسألة وليس هو العندة في قامة الحجة وإنفذ هذا المال فغير المسألة. فيكون كالكلام العارض. يكون ايه؟ كالكلام عارض لا يؤثر. لماذا؟ لأن التأثير إنما يثبت بالأحدث الضعيف. ما هذا لما هانا سرعة تختلف عما اذا لك انا اتكلم في المسألة الغوانية ما عندك. فقلت لك قال ارأوش كذا وكذا وكذا. ارأوش ده حكة? مش حكة. لا صح ولا لا? ففي الحالة دي هيكون الكلام ده حكة? انت مختنع به? كل وهيهدأ. على فكرة اقرأوش لك المالك عادل جدا كان قائم في الناس كان حاكماً لبصر كان حاكماً لبصر وكان قائم في الناس في كده يوصلنا طيباً هد ما هدك يبقى انت صح صحاً تعلم انت هو ليه؟ لان الحاكم اللي جئ بعدين على طول اه؟ ما كانش كويس بما انت تتكلم كيف عن اللي بعد عروش انت بعد عروش بقى انا بصورة كلها عمل ايه هريو اهل امسر نعم زي ما تقول عمون بريو نعم هل ما فيه شغل بالنهار وشغل كله بالليل ازاي حد الريو كده خد سابعا وطا هنعمل ايه مصنع فيه سابعا وطا فكذ النهار مدد بشتابة في الشهر وقال ليل برك بالهجر شو هو وين دائم له ان يمر على فرعية النهار فلاه واحد من قرأة بشتابة الويدة انتظر انتظر الوقت اول واحد امير لو انا العمل في تستمر العمل بلا من البيت انا يتغالب ان ذلك العابد صحرا؟ قلوا مهم. قالوا انا الاس صحرا. اه? انا كنت مستحيل بس انه تصحر شيئا كمان. فتعزت لذلك الحاكم. وكان عنده عرش وكان مكع عندهم عاش. فتعزل من ذكاي ذلك النجار وكان نتجربة. بس نعط عرش ف رجع قاعد ده عشان خطر تبكرها هارجع از ايه دي بالاصل الكل اللي دقى دي از نعم المعلقات ده اللي في الصاحب قلتلك من من وجود الدفاع وجه من وجود الدفاع عن المعلقات اللي في الصاحب اما البخار المطلب لنبيروا لأجل استشهاد بها. وأنها هي القصة التي يقوم عليها المسألة. تقوم عليها المسألة او يقوم بها الحجة. تقوم بها الحجة. النبي قلت او امراضها هكذا عرضا. لماذا؟ لان الحج والباب قد ثابت بأدلة ازيلة في الباب. نعم معلقة زكرة عربا. معلقة زكرة ايه؟ عربا. مش في مصير المساعد. لا. ذاكينا بالذات يعني ايه الحاجة تستطيع. سمسة. وستانت ليه ما نشغل. ما او ياب. ما يعني. <تصفيق> لا يوغل بالمعلقات. ما حافر الامر ما في المعلقات. المعلقات تحكمها على الامور. الضعف. خطم الحديث المعلق. الضعف. هاي الامور. ليه? قلت الضعف إيه؟ جهاشة الراوي الذي لن يذكر شرطه الراقي لن يجرى مدوون يقول قال سريد من المسيّم أنا عرف أنه مدوون لن يدرك سعيد وبينه بن وبين سعيد على أقل ثلاثة أبسلاثة دولهم مين أنا مش عاد سكرثة من في الإستاذ فيه انقطاع هذا القطاع ربما يكون من اعظم استخدام يكون من الوضعين الكذبين. ما كان الجهل بحاجة محزوف. لا ان يكون الحديث هذا ضييفا. هالعية هالجهل بحاجة محزوف. الجهل بحاجة محزوف. بحكم المعلقات على وجه العموم. المعلقات باستخدام الصحيحين لهم فهمتين. في بعض الأمازش داخل الصحيحين لون ولذلك السؤال ما حكم الحديث المعلق على العلم وما المعلقات في الصحيح؟ على نعم الله الله، ما علمت دي أنا مش هجيبها حتى على نجيب من غيرها، لما غير حذلها شو عارف هطلع في وقت الازم؟ حتى بمشي كده. يعني ايه لديه الامتحان. اي نعم. انا عارف اني جينا ساعة عادين ايه سنتين جهد. ايه ولو قد تلكوا في الامتحان مثل انا ما ده ما تحبهوش. لا يتنظر اللي هيحضروا هذا هو. ثم يقول حافل الامر في المعلقات ده داخل الصحيحين للسهولة. الان انا ميز بين نوعين. منه علقات الصحيح. هو كمان حدث معلق انواعه ايه بعد اندخل في فما يرواه البخاري ومسلم بصيغة في جازمه بصيرت الجازمه صانع الجازم. صحيحا الى قائله. صانع صحيح؟ إلى طايله والعبرة بعد كذا. العبرة بعد كذا. يعني دبوس النبي البخاري بين وبين زرع السلام خمسة خمسة بابات خمسة رجال. ثم روى الحديث ثم روى البخاري هذا الحديث مش عن شيخ وراه عن شيخ شيخه. عن شيخ شيخه. إذا كنت حدث طب واحد من الخامسة اللي, اللي هو شيخه ونوقف الاسمات كان أربعة. أربعة دول انا افتش فيهم تعال طعم ثقات افتج لا يفتج بيوم انما لو رأى لي المخارج هذا الحديث عن شيخي شيخي نصيغة المشاكل بخلاف ما ان يرويه نصيغة التمريد فإن رأى ابو صيغة الجيخ عن شيخ شيخه فإنما هو صحيح الى ان اقارد الكلام اللي هو الشيخ الشيخ. انا بقول لك تانية مركز معايا ان انا اقول لك الكلام مع الشعيد فاتورد من مجرد نفسك. لكن ما انا انا بجرد. بقول لك الوادي انا ان بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشر طبقات سرحت وشيخ هل تعلمكم انا مش تعلمكم الطريق ده انا لك عنه قرمنا كلامي وقامنا دي منظر الجام ولا تقريب الجام قرمنا فكر حجب معنا؟ بالخلاف يقال يوما يحكى خدوث تنزيغ لا لأنه مشعورا من ضعف يحكى والأدوة لكذا مشعورا من ضعف لأنه قومت عليه في جهازة بأدفه ولا لا أعود فهناك مرتب بين نزيغ الجن وسيغ من التبريد عندنا على شوق بصيغة الجن في الصحيحين واحد من صيبة التدريب تسمى على تقلق الصحيح المارك هذا لدي معتقات خارج الصحيح من جسمة من تمرض يا راك يا راك دا نفسك قوة عاربة يا خلال وتعرب الضم باعتبير مش كلام طيب هم التعليقات عشان وننظر يقوم فيما ذكر في كتاب بعد ذلك لقد ترك البخاري الى عندنا طه خفه هذا شيء ذكر هذا قال قال كذلك لو شيء يخف طيب وذكر للبعض ايه? لما انتظر والبحث لأحوال هؤلاء الرجال لابد من يتم ويخضعوا لي من ذلك الرحيم والتعديل والقبول اما اذا قال البخاري قال فلان فاطمئن الى ان المحزوف وهو شيخ البخاري لماذا؟ لان البخاري تكثل لك في اسمال انه ايه؟ انه هو الجسم تعلم? خطوصا انا انا عارف بطريقة. مش من دول غاية يعني. لكن الكلام عيماسي. ودلوقتي تعرف ناكن تعرف. عايز تقول مثلا ان هو ممكن يقول ثقة عند البخاري. غير ثقة عند غاية. او عايز تقول ان ده من دول توثيق المجهول لنا. لا. انا اقول لك انا دلوقتي هو كيه توثيقه ازاي. تؤسلكم كيف يتراكم عايز الاستغراق الاستغراق هو تتبع التفاصيل الاصغر تمام لما اقول لك ده انا مسكت الكتاب ده لما تقول لي مثلا في مسائل فقهيه قالها الشيخ احمد شاكر في كتاب بتاعه الحديث حوله انت ازاي في زادت انا حاضر بتاع الحديث تمام ولا قلت له لا أردت الشفحة بشكل قال لي ايه؟ عودت لكيك على صفحة جالة في الباحث الشفحة المشكلة قال كتب كتب كتب لأنني سبرت هور الكتاب عرفت ما في ظاهر الوحاظ عرفت كل حاجة في الكتاب ولما مكلمك عن الكتاب مكلمك بالتقرأ لأنني قرأت الكتاب وانسبرت هورا حتى عرفت ما فيه ده؟ فلما نقول لك في الوقت البخاري اذا روى حديث يصير بالجذب فانه صحيح الى من علقه عليه. حتى مع وجود المحذوف دعم وجود المحذوف مع وجود المحذوف عرض الكلام ذا ازاي بالاستقرار مش انا يعني عيب الكل فانت ملك دي مسألة المسألة السوالية هل الايمان الحافظ ابن حجر العقاداني انتحب فيت هذا التعليق قلت هذا التعليق ازاي هو ايه الحديث الموصول مش احنا قلنا تعليق القطع ده للقصاص فالحافظ ابن حجر انتحب في روايه هذه الحديث موصوله فانصر كل ما علقه المخارج الصحيح. انصر كل ما علقه المخارج صحيح. قد اوصله في كتاب سيبنه ايه? تغريق التعليق. يعفل. يعفل الاسمد المعلقة. سيبنه تغريق من التأثير يعني. هو احيان التغريق المخارج وحيان فالغيره. ولذلك احنا اكون دي وقت كلامنا إن المعلقات التي رواه البخاري مذيعة الجزء كلها صحيحه، كلها صحيحه، ولكن ما من الصحيح الذي ينزل عن رتب الصحيح المقصود في أصل الصحيح؟ يعني ليست على شرط، أغلق عليك. يعني المعلقات التي رواها البخاري مذيعة الجزء صحيحه، وخلقت بعد ما أغلقت. ولكنها من غدة الصحيح الذي يقصر عن شرط من الإمام البخاري في صحيحه ولا عينه هو حد يولعينه هو ولا يولعينه نفس على سنوات تعريس بس حداري أنت قول عينه ما عرزك الله قول عينه ها؟ كل حاجة؟ قطعه طريقينك فدي مره بس بس ما كنت ينحل شيء على الشيكه حاولت انا لقد وقلت اته بعدا ان ذكرت وصول الباد مقامة المسألة فلا بأس ذلك أن يذكر ملايس على شبه. لماذا؟ لأن المسألة قامت بما أعرضه على شبه. فالأمر الثاني أن الولماء يفرطون بين مجلس التحديث ومجلس المذاكرة. ما يفرطون بين مجلس التحديث ومجلس المذاكرة. فمجلس التحديث أن يتهير الشيخ الحديث. وأن يجلس الطلاب وأن يعلم هذا المجلس مجلس علم وحديث معين؟ فأن يقول الشيخ حدثني فلان قال حدثني فلان عن فلان قال انباءنا فلان قال ابو غيرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذكر الحديث هذا يسمى مجلس ايه؟ التحديث مجلس المذاكرة وهو الذي يسميه المسامرة نقول لك لم تكن يجلس خلالنا شوية سنظهر في البيت. عندنا. مش في وبعدين فاني. فانا تانا مجلس هذا المزاكرة لا يذب منه ذكر الاسناد. كماذا? اذا بما تعرفه. وانت تحدثني بما اعرفه. فتحضين حاصل ان تقول لحدة الافلاء المهمة عاد. ماذا؟ ويمكن لابد كنا في مجلس الشيخ اللي حدثنا بالحادث ده. ها؟ فتقول لي المسألة دي اصناع فاصناع كذا. بدليل ان نصاب قادة كذا وكذا. لغمة ده ايه? حدثني وحدثك. معايا? ده المسابر مجلس المسابرة والمذاكرة. معايا? فالإمام البخاري اذا ارد حديثا سمعوهم في مجلس المسابرة او المذاكرة لا يستحيل ان يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان لم في مجلس الحديث إنه ما تدعوا في مجلس وهذا قمة الأمانة في نخل العلم مشهور للمعلقات التي هو تصيرها بالضحف أو تصيرها بالطمريض وهي يروى ويذكر ويقال ويذكر وهي جارة إلا إما بيقول الراجح فيها الضعف الحمد لله يقول فيها الراجح الضعف والجمهور على أن هذا الصيغة لا تثبت صحة ولا تنافيها في الوقت تثبت صحة ولا تنافيها ايه في الوقت نفسه المرء ايه ألا إلا بعد في هذا اللعبة. فإن كانت صحيحة حسن السم الخباهد في ايه؟ صحيحة. وإن كانت معيسة في ايه؟, في إيه؟ يعني تخضع للبحث سيادة زي اي حديث ايه. وتقصر عن مركة الحديث الذي رؤى مع الدخل بصغة ايه؟ لماذا؟ لأنه يتطرق عليها بروايته جزما وبأنه صحيح الى المقولة عنه ذلك الكلام. ولا نقول في الحديث المعلّم بصيرة التغريف انه صحيحا الى من علّقه عليه المعلّم. ماذا؟ كما قلنا في الحديث المعلّم بصيرة في الجن بل نقول انه صحيح حتى يثبت صحته. او لابد من البحث في حال رواديه بعد تغريقه ويصرم ان صحيحا فضعيح وان حسن فحسن وان ضعيف مسألة. وهي ان المعفر الذي انتقن على المخاري ان لم كله. هو من باب المعلقات لا من باب الموصولات المسندات. لماذا? لان البخاري قد استوعى شرطه في مروات مسندات. وقد وسم كتابه اي سمعه بالشابع المسند الصحيح. وكان هذا القلب من البخاري مشهيرا بأنه اشترف هذا الشد في المسندات لا في المعلقات. كانت مفهوم الشرط يقع على المسندات دون المعلقات. وقلنا المعلقات نوعين معذب مصدفة الجزء وحقه ادار صحيحة الى تنتزم الي الكلام وقدم او صنع الحاصص ابن حسب في كتاب التخليق والتعريق وأما المعلقات الصغرى في التمرين سخذيء، المعلقات الصغرى في التمرين سالفة فيها بعض، لأسفة فيها البعث حتى يثبت يديك عكس ذلك، وهي خاضعة لقوانين البحث في هذا العلم إن كانت صيحة تسهيلة وان كانت حسنة تحتنا وان كانت ضعيفة مورعية، وهي بسأله الأخيرة إن أكسر الجل وكل. دون دون المسلدات. دون المسلدات. ما تقضع المخاري نواحي معلقة دون المسندات. دون المسندات. ما? هو الحقيقة لا. وان كان بعض العلم تعرضوا للمسندات كالشيخ الالباني مثلا. والغمالي. ومن قبل هؤلاء طبعا درخبي وابو والمور الاسبعيل تعرضوا لناقضنا من المسندان هدى البخاري المصري ولعل حاصل الارض ولعين حاصل الارض انهم لما في اصل صحة الحديث وانما طاعنا في مدى توفر الشرط في هذا الحديث معايا في مدى توفر الشرط في هذا الحديث ازاي تقول كده دلوقتي انا هعمل كذا فاتكيش انت ما تعمل كذا ان ما تعمل حاجة زيها قولت لي انا عملتش دولة ما عملتها وهنا يكون مقام بس انا بقى مسكت عليك انت كانت انا عملتش حاصيا بكلامك فهم لنا مسكوا من مستلال عبدالغاني ومسلم اننا مسكت من بعدد عدم الشرم لا تناخي اصل الصحة لقد أجد حوض الجمهور أن العلم يكون عدد ويكفي هذين الكتابين أن الله ما انتلقت الله بالقبول وسيأتي بعد الشيخ ناصر من تكون لو الأهلية بإذن الله ولا تبقى صلى الله عليه وسلم لك أن يبعث كل طهر وفي كل عام من يؤمنت الأمام وذيبها سواء في ولا في الخلاص ولا في الغرف بعد فأو الإمام البخاري نفسه يقول يا يقول كان تركا العرب للآخر ثلاثة بعيد أن يصله الله عز وجل أن أكثر من أخذ من قبل وهذا يعني قال في يعني جموع الجموع السلف الخمس قد بل الإمام أبُخُذ عن الدواوين لأن الإمام يقول الزهابي لما حيجبت ترجمة من الصيام لامكان البخاري في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام لا كان مقرّزاً. الروي الزهابي يقول لعبد الصالح لو كان لو كان هو في الصحابة لا كان لأن كان البخاري موجس الصحابة لكان كان في الصحابة وراساً في العلم ومارس المضارع والذ وفعل شو؟ ختم له. اللي ايه معنى ايه؟ على ان؟ طب اعوالك انا حامل الصحابة قولتك انا علامة؟ هلاذ المخادي؟ اه علامة؟ نتبع من الصحابة؟ بلله علم باش المخادي هلاذ انت؟ اعلم انتبع من الصحابة؟ مش في لخب العدالة ده مش في العدالة. العدالة مش كان الصحابي او كان البداوي ده مش اعلم رجل لدي على اخبين تعالى ابنه ولا لنه لأنه الحديث ده واحدة منصرف ها؟ فاين الهلم لازل هده؟ وكان معروف يأخذ مسألة منصرف وكان معروفين السبوع واسباعين وثلاث وشعر وثنة وانصرف فنشكل هذه المدة غير كافية في ايه؟ من كان موجود في الصدور. كان موجودا في السطور. لم يكن العلم عند المخلِّي ولا عند عنده إلا وكان موجودا عند السابقين ولكنه كان محظورا في الصدور لا في السطور. كل العلم الشرعي كان معروفا الصحابة. كل العلم الشرعي كان معروفا بحذافيره عند الصحابة والإثبات تكون مسطورة. لأن القوم كان لا مذهب في ما تكتب العلم في ما تكتب العلم هذا أمر معقول ومشهور. صح. لا مش مضبوط مش حكيم مش مضبوط خاطع للبحث خاطع للبحث خاطع للبحث ما انا اقول لك الصحة تقع على من علخ بصيغة الجل على البحث مضبوط لا عن التفكير التفكير خاطع للبحث ما هو البحث صحيح فكأن المخ يقول لك قد تكفلت لك وضمنت لك أنك حذرت أصلا لا قال في هذه الحالة مش كلام مش صحي فريضة فهو لازم محتوفها معدوم ولا مش معدوم معدوم فلا يقال الحكم النهائي لا يقال الحكم النهائي النووي النووي هذا صحيح لو قال المخلص صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة يقع لسن كله يقع لسن أول هذا فرض لا يدخل في مخلصي هذا. يعني هذا الصورة لم في صحيح البخارية. لكن انا جاريت على ايجاد هذه البخارية الموجودة في البخارية. فلو قلنا ان المخالية راح يضع الله. لو علقا حديثا ولم يغلقوا الحافظ البخارية. الحافظ ابن حجر في كتاب التفليق. وان علقوا البخاري بصغة الجزء. هل تحت ولا انت؟. هل تحكم له انت بالصحة? لا تحكم له مصحة. لماذا؟ لماذا؟ لن منتقف على الاسناد وانتما حكما بالصحة الدعائية لما روان المخاري مجزوما بعد ان اغلاقه الحافظ حاصص ابن حضر وعرف انت ازناده صحيحة. وعرف ان ازناده صحيحة فهم لا تنطفهم من جذب المخاري لانه مجادر اذا جذب كان لما جذبنا عنهم قومان لما أعمالك يصدروا كان عين كانت سلقتين وهذا بعد إظلاق مع علاقه لتخريب الصغر والمترجز وهذا بصغط التحويل فهناك من لم يغلق في ولذلك هذه المرتبة تفصل عن المرتبة المولى هل أشعر في وقت أم لا يكون الصحيح؟ قراتب الصحيح هذا؟ اي ركشة وهذا يلاحظ مصطور فيها جراحة انت محاولة رجل عباس الرجمة بالغرب سوى تحصيل البخاري العام على الشرط البخاري لاحظة شرط البخاري تشارك وانتبط من شرط لا تقوم ببساطة المتفر وإنما نقول لتالي قريب وأكثر منه شارك وأكثر منه شارك المخاري. ونحن نقول من هذا القريب الأكثر من منه أن يتقوم بها حديث روان المخاري على حديث قال الشيخ اللي كان ده بيقول فكان يا اخوانك ده فكان كان يا جماعه ده بنبتدي نخطط بيقول اذا كان كان عباره كده كان قال ان ترى خرجوا لا يشاركوا بنفسه في اعلى مراتب الانسان All okay. I'll shut up. جميع ما حصل <سؤال> حلم، أنا ضد بعض الحب <سؤال> وطبع الحب، <سؤال> وأنا في حالي عارف الدين صحيح. عارف عادي أنا على أساس ويا المفكرة كل وطرماته خلافة لكال المصائد المصائد المصري شرط الشديد والسديد ومع عادة المتوسط العليبي انتو ملعزوك واحد فلا شك انتأرض جامعة مدرقص لدى متعدد كالبالبال كانت مصائد المتشدد المصائد كانت مصائد مش الخلافات الحبابه مش الخلافات التهامات هي طرق للتفاهم تماما هناك في كتاب على عاده صحيه ان تراوغ سفر حتى لا تضيع يعني ان حتى يتشارك من خلال دي قدره العقل المجال التواوي مشروع عن ذلك تصديق بالوتين تابع فتشي strada او مثل ما تقول و عشان ان هو في الارض ساب ماشي والنيق و ده ماشي ده نفس غاني او ساعه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 عاده امامي عاده الثانيه القسم الثالث احاديث احصى في لماذا؟ جنابه لابن هم ايضا بالاختلاف وذكر هذا الكلام كذلك على التركه så det er sådan noget, at du kan lave det. Hah? Men sådan kan det. Så taben der er, det hvis en civilby er lavet af sten, er det der, der er mest, som er taget fra bygningen. Ja, taget fra bygningen. Hvis der er en bygning, der er lavet af sten, og man som i وكلنا نعليه في أن الأحاديثة التي أخرج عن في القسم الثالث من الأحاديث المختلفة بين بين عين مخدف وبين عين مخدف شوفوا الثالث ما يعني بقول المخالي إن المخالي يعتبر قسم نوّر والثاني يعتبر قسم نوّر والثاني والثالث أنت قسم الثالث سرب يتطرف إليه البخاري. Lad dig have det, fordi du har det. Og lad dig سنستطوره شيء التض whats it happens الي causedwhat في الزمان علي الاعتبار من الاخضاء第 بسOP لماذا no واقص där ما الاعبار هو في واحد مطابقة الوايث النسائلة في علم الطب ولا ضمن يتضفى في واحد market market وهي قد يكتفي بالسرائلية الثالثة ولا في هذه الحالة التي أعتاد في دماثم وطبعها بقولها بالثالثة وطبع يعني لو كان الإمام من الوارس حديث من وارد أبو الزد وحديث فالحالة دي آل الزد وهم في التنزل في الأرض بطاعته الثانية الثانية ولكن هنا في هذا البرد هيعقدره في بصول على قرار بطوله بصول الشرق لكن مجدد جميعا داني لدي أصمع الثالثة ويعتبرها على في البرد ويعتبرها أصدر الثانية على المخالبة عالسك تد وانا قمتلكم منهم وانا صبرت إليها انها تباوضة الانطبقة ايه اعتبونا واستانية وانا استردامها وانا كوش دا معين؟ وانا اعتبروا ايه؟ وانا اعتبروا ان الطبقة المولة بقصد يولده وانا ايه؟ انت ايه, إيه؟, إيه؟, دلسة إيه؟, دلسة إيه؟ دلسة الشارع لعنى طالب مثلا وانا ايه؟ وانا ما شعال أولى وطرفة ثانية اليوم هذا السبت ولدينا مليون على لا Og så bliver det en af de خطب الغابتين يا قريب الحديث. ومعادة يمحفظ جدنا. وليس محفظ جد محفظ جديد في نفس أور. وكان يمحفظ عنده الحديث محفظ جديد يقول وقصوا بعيد. اي حدي بعيد. في نفس عليه الرحمن صلى الله عليه وسلم وشاء البخار والدخال. ذلك الزعف بالإحكار دي. أو أظهر من البخار والدخال. فغضب عليك الزرين. من قاد في خلق القرآن بمحدودة البخاري سوى يجلس في مجلس الأهد. وجاء قد يدين لبسن. كما ثم قال في النبيس ورضع من السلطة العرباتية والطرق. وفي آخر النبيس كانت القطر الذي حقاياه التسلط على سبيل تبن. ها? تكون تريده الى الارض عن الزورية حديثة. لا منحظه وردك. قطر بعيد. حفل بعيد. ولا. ثم يكون هو المقاضي والباشرة أرى عن المخاجرين. يعني هكذا كنت تبقى إيه خائفة. حوصة عرضة. حوصة عرضة. فكان المنسل الجهر نفسية وزاج وزاجة معاية في الثلاثة الرؤية. ومعادة يمتشل كتاب شتيرة من ولكن كانوا يمتشلون إلى المسل ويمتشلون كتابة عليها. وانتشرت كتابه مالك في المدينة. كما انتشأل أولاد أولاد أولاد المدينة في المدينة وفي المدينة مرسل. لذلك مالك ويوجود مرسل. لما روجب في المغرب في المغرب أولاد إذا أطلعوا الذين رحلوا إلى أولاد وفي أثنايا تلك الأيام رأى عبدي حديث الوسيلة فاتشر ذلك الكتاب في يوم القدر في يوم القدر هذا أمره أو في يوم آخر كل يوم من